صباح الخير يا سلوى صباح الخير يا علي كيف قضيت أجازة الصيف؟ قضيتها مع عائلتي في القرية هل كنت تعمل؟ نعم ساعدت والدي في مزرعته هل كان العمل شيقا؟ بالطبع حسنا يا علي أتمنى لك التوفيق شكرا يا سلوى أراك لاحقا إلى اللقاء أجازة عطلة الصيف الخريف الشتاء الربيع العائلة القرية المدينة معسكر وظيفة عمل يعمل عمل دائم عمل مؤقت دوام كامل نصف دوام يساعد مزرعة مصنع متجر مطعم شيق